يا بيكون الحب جنون يا أمَى عمره ما يكون مش تقلك والليل سكون ضمّيني بقلبك ما أنا عاشق مرهون غر قان بسحر العيون طينيش بوسي عربوني يقبرني ربك يا بيكون الحب جنون يا أمَى عمره ما يكون مش تقلك والليل سكون ضمّيني بقلبك ما انا عاشق مرهون غرقان بسحر سحر العيون طيني شبوسي عربوني قبرني راضي مجنون بجنونيك مفتون بعيونك جنوني وجنوني خلوا العائل مجنون مجنون مفتون جنوني وجنوني خلوا العائل مجنون هوا غلاب لا ما بيخلم العذاب ما عرفنا ولا عاشقتان مسكر بوابو بنقلق باب بنفتح باب لو حتى واجهنا صعاب الا بالهواء الا بفتح بوابو مع انه الهواء غلاب لا ما بيخلم العذاب ما عرفنا ولا عاشقتان وسكر بوابو لو نفتح باب لو حتى واجهنا صعاب الا بالهوى الا بفتح بوابه مجنون بجنونيك مفتون بعيونك جنوني وجنونك خلوا العائل مجنون مجنون بجنونك مفتون بعيوني جنوني وجنونك خلوا العقل مجنون, مجنون يا بكون الحب جنون يا أمه عمره ما يكون مش تقلك والليل سكون ضميني بقلبك ما أنا عاشق مرهون غر قانب سحر